بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر الغاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن لا تضيق حرقتن اذا حسد